ب امه درابكينا كاتيك جنان تان تلاق ددان لاكاتي دياري كراو يان دتلاق يان بدن كبريتيل لوكاتي كافرد لعادي مانغانا باك بوتووا حسابي اوكاتج بوردي الرابغرن لابارورد غاريشتان بترسنو ماوكيان بودريج مكنوا اجر لوكاتي دياري كراو ندا يكجار تلاق تان دان او باعو افريتا لما لكي خويدا بمانتوو دريان مكن لما لكاني خو دا آفرته كانيش باع لمال نتن مگر کاری که ناشهرینو نارواي آشکرای انجام بدن، آوکاتا با لمال نمینو بسنبو مالی محرمیتیان. آویس نوری خدا لباعهی تلاقوا، آویل اسنوری خدا بترازد، آوستم لخوید کات. ای تو نه زنید، لوانه دوای آوتیک چونو سر دیا، خدا گوره بارود آخه یک پش ببنو و رک بکونوا، باین نابید لمال درشن.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 ومن يتق اللَّهَ يجعل لَهُ مخرجا كاتقيشنام ماوي دياري كلاوي خوين دويك يا او دو تلاقك خواردو يانا انجا بيان هيل نو لاي خوتان هاوريل لقل رفتارو هلسو كوتي تشاغدا ياخد وازيان ليبينو ليان جاب ابنوا لسي هم جارد كطلاقتان خوارد بشوي جوان كما فيان باريز لکاتی جابونو یک جاری دا با دو شایتی داد پرورو خدا ناس لخوتان لنیوان دا هبیتو آماد شایتی ببنو بی پارزن با خدا و لبر خدا با وی که باز کرا آموشگاری دکریت او کسی باور خدا و روشی دوائی دهند جاوی لخدا بترسیتو پارز کار بیت او خدا دروی لیدکاتو و یرزقه من حیث لا یحتسیبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا لشوين يا كو بخشيت كحسابي بو نكرت بيتو خوي بينا زانيد جاوي جا پشت او ذاتي بسها بو بيت خدا كارو فرماني بغمن خدا بو هموشتك نقش شي دياري کراوي بريار داوا كد بيت پي روي بكريت ولاء وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا لعادتي <تصفيق> من اگر ما وهو سي مانجا وربكن هر وحا اوانشي كبهو كم تمانيوه هشتا نكوتو عادوا و اوانش سي مانجا وربكن او آفرتانشي كسكيان هيا ما وكيان اوان ديا تاسك كيان دادنن جا اوهي كلا خدا بترسيتو پارس کار بيت او خدا کاري بو آسان دکات ذالك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أوفر ما نشنوري خدا يا كنارديت يا خوار وبوتان اويل خدا بترسيتو باريس كاربيت خدا غناه كاني دصريتو وتاو بوشيلي دكاتو باداشكي ولا تضادوهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان اضعن لكم فاتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى او افرت انيك التلاق يا دوانيان ماوا بجو ريتو انا تان جي غورغان بودابين بكن لاي خوتان نكن ازاريان بدنو تنكتاويان بكانو زوريان بوبينن خو اكرسكيان هبو اكر سي تلاقش درابون هرب خيويان بكانو مسرفيان بجيشن هتاسك كيان دادنين هو گرهاتو من دالکان بشیر گوشکردو بخیو یان کرد او حقي خو بدنه دکرید بشوی کی جوان او چاک راویش لنا وکدب کن بو بخیو کردنی من دالک ها هو گربیک نا کوک بون او دکرید افرت کی تر من دالکی بو بخیو بکاتو شيري بيبدات ليوم فقدو ساعه من ساعته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 او وشي كا كم دستو هجاره با له اوو بغشيت كه خدا بي بغشيوا چون كه خدا بجويري داري هر کس يك داوي بغشين دكات دلني بن كه خدا دو اي هر زالي دهنيت دو اي نا خوشي خوشي دهنيت من قريه اتت عن أمر ربها وارسلته فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا لصدكاني بيشودا تشنده شارو شاروج كي اخيبون لفرماني پروردگار يانو بيغمبركاني اي ما زوربتو دي حساب مان بو كردنو سزا يچي توندو پر ايش مان بو بيش هنان فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى هذه المساعدة لديه بلاي خوياً بونو أو سزاياً تشت <تصفيق> كه خوياً دست پیش سرنجامي كارو کرد وي خلچي وشوينانش زيانيه چي گو ربو أويش أميه كا لقيامه اجدا خدا بس زايب اي شي لنا ودوز خدا بو امدا كردون ديكوات اي روشن بيركان اي اواني با ورتان هناوا لخ خدا بترسنو باريس كاربنو ظل نيابن خداي قورا قراني بو اي وداب زاندوا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا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 قد أحسن الله له رزقا.روهابي غم بريك كآية <تصفيق> الرنة كاني خداتا بصر دادخ بينتو تاء واني كبع وري هنا و كردوتشا كان ين أنجم دوا لتاريك يكان دري ين بهينتو رزقار ين بكاتو بين خات الناو نور الرنة شيوه جاء ويبعور بهينت بخ خداو كردوتشا عنجم داد ابى ديه خات باخك هاني بهشتوا كتشندهال ربار بشير درختو ببردم دم كوشك كاني دا درواتو لبي جاني هم شي وهتا هتا عيد بنصر بيجمان خدا رزقو رزي شاكو پاكو فرو فراواني بو اما ذكر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم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 که حوتچین آسمانی دروس کرد و فرمانی خدا لنیوانیان دادا داد بزید اروها وحا اوان فرمانی خدا بو زویج دادا بزید و جه بجه دکرید بو اوی بزانن که براستی خدا ده سلاتی بسر هممشتیگ دا هیا بگو من خدا بزانستو زانیاری خوی گماروی هممشتی چی و.